Thank <laughs> you. لا والله والقى والذكر كنا تن حزن اللي ضاع كنا تن حزن I'm hey. gonna Då är det månaden, i resan. Under resan, då så fort jag lämnar dig, jag är inte längre mig. Det är inte längre mig. تجيبني عليك بصفك انتظر الله يحظر عليك واحتوان معاك شجر عذبني كبير كل الزمان جاء و منك ما انك جاي ثاني وحتواتي معاك كم شعور انا الخطوه ما زمن الحب لا كويت لذيذ والبلاد في المسار And the love and the laughter, the Jag vill ha dig i min راح حول صوت من بجحير بالأمارة إنتي لم أفتح عيوني في عيونك بجحير بالأمارة الفرح منك بجدي وعثري الفرح منك تجذيك واعتري لي الخوف عليك خطوة منك خطوة ليك خطوة منك خطوة ليك راجي منك فالرجاء Dil mein sattee dil wo Come on.